البارق اللي عن سمى الشعر ما غاب أروى الهجوث النادرات الثمينة لو ما حسبت انسي لها العرم بإحساف أمداه هدى وغرق مدينة ضربت في منبت رياحي نهط قطفت من يشموم وياسمينة بعطر أنفس المسام على طياب حقنا على البستان مشاهدنا البارق اللي عن سماش على مغامرة الهجوس النادرة الثمينة. لو ما حسبت تنسي لها العلم بإحسان أمداه هدى السور وغرج مدينة بلخ بطلاب على كل الأعاب والعلم ما يخفي العجول الذهينة ما عاد في نفسي على المخطي عصاب ومحرفين القول ومصرفين البارق اللي عنسي ما يشعر أروى الهجوس النادرات الثمينة <تصفيق> لو ما حسبت تنسي لها العلم بإحساف أمداه هدى السور وغرق مدينة <تصفيق> يم الحق أنا فيه طلاب والحق ما يصب علم طالبينه ومن يضحك بعينه وكالشرب لنياب ما همني هم ولا ضحك عينا البارق اللي عن سمى الشعر مغاب أروا الهجوس نادرة تثمينه لو ما حسبت تلسلها العلم بحساب أمداه هدى السور وغرق مدينه يكتبني التاريخ في صفحة كتاب وانا المداد المات خطه مينه أحد ما لا عين منفع ليعجاب وحد ما لا قلب سواد وضغينا البارقا لعنس ما اشعر مغار النادرات الثمينة لو ما حسبت تلسلها العلم بحساب أنداه هدى وغرق وغره مدينة وحد مصدقني وحد قال كذاب ومصدقين القول ومكذبينه أصبحت لسماهم فاتح وابواب كلني يسمي بين في سهوة البارق اللي لي عن سمى الشعر مغاب أروى الهجوز النادرات الثمينة لو ما حسبت سلع العلم بإحساف أمداه هدى السور وغرد مدينة ومسيت في ما سعتهم كل الأسباب وأنا عيون من المآسي حزينة يسريني الليل المحام البالة تعب وكمل المشوار لاشرق جبينة البارقة لي عن سمى الشعر مغاب أروى الحجوث النادرات الثمينة لو ما حسبت لسلها العرم بحسان أمداه هدى السر وغرق شفت اختلاف الكرة في وجه الأصحاب بعد اختلاف الودبو والسنينه كم من يدين شغلها فتلا لشنب كم من شنب بعد الفت الحالقينه البارق اللي عنسي ما شعر ما غاض أول حجوز نادرات الثمينه لو ما حسبت لسلها العرم بحساب أمداه هدى السور وغرق مدينة تكسرت في عيوننا كسر الأكواب أعتى الحصون النائفات الحصينة ما نجتمع حسب الجناس والانساب حسب اتباع الاعتقاد ويقينا البارك الي عن سمى الشعر مغاب الحدوس النادرات الثمينة لو ما حسبت السله العلم بحساب أم داهه الدس الرغم مدينة حديثنا سحر المسامع ولا الباب وينزل علينا من زمان سكينا وترخت صار القول عن بعض الاسهاب. أخير المدور رضى معينا، البارق اللي عن على ما غاضر، أرو الحجوز نادرات الثمينة، لو ما حسبت لسه العلم بحساب، أمدهي هد السور وغرق مدينة، أمدهي هد السور وغرق مدينة.